يوم يحمى عليها في نار جهنم فتُكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنَّزتم لآفوسكم هذا ما كنَّزتم لآفوسكم فذوقوا ما كنتم تكنيزون إن عدَّة الشهور عند الله ثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض